الحمد لله رب العالمين صلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد نزلنا مع باب موانع الصرف قال المصنف رحمه الله فألف التأنيث والجمع الذي لا نظير له في الآحاد كل منهما يستأثر بالمنع كل منهما يستاثر بالمنع وهذا وهذا قد مضى ألب التأنيث هي إحدى العلل التسع والجمع أو صيغة منتهى الجموع هي إحدى الموانع التسع هاتان العلتان هاتان العلتان كل منهما تستأثر بالمنع يعني كل منهما إذا توفرت في الاسم فوحدها العلة وحدها تكفي في أن تكون سببا في منعه من الصرف والتأنيث مضى أنه يكون بثلاث أنواع بالآلف وبالتاء وبالتأنيث المعنوي بالمعنى فالتأنيث بالآلف سواء كانت ممدودة كسحراء أو مقصورة كسلمة فكل منهما يدخل في قولي المصنف الف التانيث فصحراء ممنوعه من الصرف وسلماء ممنوعه من الصرف صحراء ممنوعه من الصرف وسلماء ممنوعه من الصرف عصا عصا العصا ها آه, تقصي... آه، عصا ليس الفرلا الاسم نعم ليس نعم ألف مقصورة ممدوده ممدودة ثانية تعتبر ألف ممدودة لا هنا هذه الهمزه هي الالف الممدودة هذه الهمزه هي الالف الممدودة ولما سبقت بآلف انقلبت إلى همزه واضح الآن هذه الهمزه في صحراء هي،, هي هي هي ألف التأنيث هي الف التانيث وهذه الالف هي التي هي علامه التانيث ولما سبقت بألف مد صحراء لما سبقت بألف مد انقلبت الف التانيث الى همزه فصحراء وحمراء وصفراء دعاء كيف اسم ذكر مذكر مفرد مذكر أو, مؤنث. لا. لا مذكر أو مؤنث ها يذكر ويؤنث نعم في استعمال العرب يذكر ويؤنث اذا كان اذا كان دعاء اذا كان علما على مذكر فهو من باب التانيث اللفظي كطلحه وحمزة واذا كان علما على مؤنث فهو مؤنث فهو ثماده ك كخارجه واسماء اسماء اسماء هذا اسم عند العرب تستعمله اسم مذكر ومؤنث اسماء ابن خارجه هذا علم لرجل اظنه امير واسماء بنت ابي بكر فالعرب اسماء يذكر يعني يستعمل للمذكر و للمؤنث إذن الف التانيث تمنع من الصرف مطلقا سواء كانت في جمع سواء كانت في مفرد سواء كانت مهما كانت حالها فهي دائما تمنع تمنع من الصرف واضح تقول إذن زرت زرت زرت بيداء. نعم بيداء او صحراء و واسعه و مررت مررت بسحراء و واسعه وهذه الصحراء شاسعه صحراء واضح الان اذا صحراء هذا مؤنث سلمى تقول مررت بسلمة سلمى اسم مجرور بالباء وجره الفتحه المقدره منع من ظهورها التعذر وتقول آه آه رايت سلمى منصب ولكن لا ينون انتبهوا لا ينون لا لا ينون قال رحمه الله في الجمع تقول الدعاوى هذه دعاوى كاذبة ومررت بدعاوى كاذبة ورأيت دعاوى كاذبة ودعاوى هنا هي حال حال الجمع إذن المد أو ألف التأنيث تمنع مطلقا من الصرف. قال رحمه الله فألف التأنيث والجمع الذي لا نظير له مثلنا للجمع الجمع له وزنا تقريبا مشهورا مفاعل ومفاعيل مساجد ومصابيح ولقد زينا سماء الدنيا بمصابيح ورأيت مساجد واسعة مررت بمساجد واسعه قال رحمه الله كل منهما يستأثر بالمنع والبواقي العلل البواقي لا بد من مجامعه كل عله منهن للصفه او العالمية الصفه والعالمية اذا لاحظوا والبواقي ماذا بقي عندنا نعم الزياده الزياده يعني الالف والنون والتركيب والتركيب ايه واصل نعم تاء التانيث وزنه الفعلي العالميه العالمية مذكورة الوصف مذكور الصفة آه لا يبقى ها لاحظوا العالميةة والصفات كم اثنان العجمة أربعة الزيادة خمسة التركيب ستة تاء التاني سبعة وزن الفعل ثمانية نعم انت الجمع تاء ذوم كتبتوا مع أول شيء العدل أحسنت العدل أول شيء ماذا يفهم من كلامه قال وتستأ قال والبواقي هذه البواقي هذه البواقي كل منهما كل منهما لا بد من مجامعه كل عله منهن للصيبه او العالمية بمعنى التركيب مثلا التركيب لا يكون عله لوحده في المنع كالف التانيث وكسيغة منتهى الجمهور الزيادة زياده الألف والنون في الكلمة لا تكون لوحدها مانعة من الصرف العدل مثلا العدول من لفظ إلى لفظ لا يكون لوحده إذا توفر في الاسم لا يكون لوحده مانعا من الصرف كذلك وزن الفعل كذلك تاء التانيث ماذا لابد لابد من من اجتماع أحد هذه الأوصاف التي ذكرت مع العالمية أو مع الوصفية مع الصفة لا لابد من اجتماع علتين ماذا قال في أول كلام؟ قال ألف التأنيث والجمع كل منهما يستأثر بالمنع لوحده يعني ألف تأنيث إذا جاءت في الكلمتين تكفي لوحدها أن تكون مانعه من الصرف سيغة منتهى الجمع إذا توفرت في, في الكلمتين في الاسم تكفي لوحدها ان تكون منعه من الصرف اما عدا هذين الاثنين عدا هاتين العلتين لا بد ماذا ان تجتمع مع عله اخرى حتى تمنع الاسم من الصرف فالعالميه لوحدها لا تكفي لا تكفي تقول مثلا خالد هذا عالم هل خالد ممنوع من الصرف؟ ليس ممنوع من الصرف لأن فيه ماذا؟ فيه علة واحدة فقط وهي خالد آه وهي العالمية وهذه العالمية ليست ألف تانية. لو كان في ألف تانيث لكفت لوحدها لو كان سيغا متنى لوحدها لكن العالمية وحدها لا تكفي فتقول جاء خالد رأيت خالدا مررت بخالدين لكن إذا اجتمع مع العالمية شيء آخر علة أخرى من العلل التي ذكرت ماذا؟ تكونان مانعا من الصرف مثلا أحمد أحمد علم وجاء على وزني فعلي فاجتمع فيه علتان فامتنع من الصرف تقول جاء أحمد ورأيت أحمد ومررت بأحمد كذلك تاء التانيث تاء التأنيث ثم تقول قائمه قائمه هذه ك... هذا الاسم فيه ماذا في الف فيه تاء التانيث عفوا هل هو ممنوع من الصرف؟ ليس ممنوعا من الصرف لماذا؟ ليس فيه شيء شيء اخر ليس فيه علة اخرى تكون معها منعة من الصرف يحتاج الى العلميه لا فيه الوصفية يحتاج الى العالميه لكن ليس أنا. لكن عائشه ممنوع من الصرف تقول جاءت عائشه رايت عائشه مرت بعائشة يمنع من الصرف في ماذا اجتمعت فيه العالميه مع مع التانيث وهذا الذي سيوضحون مصنف رحمه الله بالتفصيل قال والبواقي اي العالميه والتركيب والتانيث والعجمات والى غير ذلك قال لا بد ان تجتمع مع العالمية والصفة قال فلا بد من مجامعة كل علة منهن للعالمية أو الصفة وهذا يفهم منه أيضا أن العالمية والصفة لا تجتمعان لا تجتمع العالمية مع الصفة في الكلمة الواحد. فلا يكون الاسم عالما وهو صفة لغيره واضح الآن قال وتتعين العالمية مع التركيب والتأنيث والعجمة تتعين العالمية مع التركيب والتأنيث والعجمة اذا لا بد ماذا قال العالميه مع ما تتعين مع التركيب والتانيث وين هكذا هنا ننزل الزيادة إذن العجمة والتأنيث والتركيب تتعين مع ماذا مع العالمية العالمي. جاءت فاطمة في العجمة العجمة لها شروط نظن ذكرها قال وشرط العجمة عالمية في العجمية وزيادة على الثلاثة إذن فيها شرطان العجمة ما معنى العجمة أن يكون ليس عربيا كلاما أن يكون اسما اعجميا وفيه شرطان الأول أن يكون عالما اصلا في لغة العجم يعني نحن لسنا نحن من أعطاه العالميه لسنا نحن من اعطاه العالميه انما اهل لغه اهل تلك اللغه هم الذين وضعوه على من ابراهيم مثلا ابراهيم ليس عربيا كلمه ليست عربيه وهي علم على على انسان علم اسم علم هل نحن وضعنا لفظه ابراهيم على شخص لسنا نحن من وضع إنما في لغة العجم في اللغة السريالية سريانيه هم الذين جعلوا إبراهيم على من أنشأ إنسان أعطوني كلمة أخرى اعجميه دي بات دي بات دي بات هذه كلمة عجمية لو الآن شخص أتينا ديباج ليس عالما في لغة العجمة ديباج ليس عالما اسم جئنا بديباج وأعطينا سمينا فلان ديباج لاحظوا أن اللفظة أعجمية وجعلناها عالما على شخص جعلناها عالما هل الآن هذا الديباج لفظه ديباج هل هو يمنع من الصرف للعالمية والعجمى فيه عالمية وفيه عجمه هل يمنع من الصرف أه؟ ليس عالمية في العجم. لا ليس عالمية في لغة عجم ليس علما في لغتهم نحن الذين أعطيناه العالمية إذن فلا يمنع من الصرف هذا قول كثير من النحات وقال بعضهم لا يشترط هذا بعض النحات قال لا يشترط هذا وظنوا السيطة رحمه الله قال لا يشترض أن يكون عالما في لغتهم بل ولو وضعناه ولو نحن ولو نحن جئنا باسم أعجمي وجعلناه عالما فإنه يمنع من الصرف لو سميت الآن شخص ديباج تمنعه من الصرف تقول جاء ديباج ورأيت ديباج ومررت بديباج بخلاف لو لم يكن عالما تقول هذا ديباج جميل ورأيت ديباج ومررت بديباج هذا واضح انظر. إذن قول المصنف هنا قال رحمه الله وشرط العجمات عالميه في العجميه يعني في لغه العجم في اللغه العجميه والشرط الثاني ان يكون اكثر من ثلاثه ان يكون اكثر من ثلاثه احرف فلو كان على ثلاثه لم يمنع من الصرف نوح وقال نوح لوط واضح الان تقول جاء لوط رايت لوط مرت بي هو علم اعجمي لكنه ليس على اكثر من ثلاثه احرف هو من ثلاثه احرف فقط ولهذا لم يمنع في من الصرف في لغات العرب وفي القران الكريم لم يمنع من الصرف اذا حتى نقول ان هذا الاسم فيه عجمه لابد من شرطين الاول ان يكون من في اللغه الاصليه ثانيا ان يكون مؤلفا من اكثر من ثلاثة احرف التانيث نعم تحدث عن الزياده وزياده على على الثلاثه اذا تحدث الآن عن العجمة الآن العلمية والعجمة والتأنيث والتركيب نعطي, نعطي أمثلة العلمية مع العجمة قلنا إبراهيم إسماعيل إسحاق. إسحاق يوسف إذن غير ذلك راضح كلها أعلام أعجمية جاء يعقوب رأيت يعقوب مررت بيعقوب وإذ قال يعقوب ها الى ابراهيم واسماعيل ايات كثيره جدا نعم عيسى اربعه احرف موسى فهم؟ فتقول مررت بموسى الباء حرف جر موسى مجرور بالباء على مجره ها الكسره الفتحه المقدره منعني ظهورها التعذر فانتبهوا لهذا عزير ها نعم عزير بن الله قارون. قارون الأمثلة كثيرة جدا كلها فيها ممنوع من الصرف هذه الآن العالمية مع التأنيث فاطمة. فاطمة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقالت فاطمة ن قتاده قتاده قتاد. عن ابي قتاده رضي الله عنه واضح عن ابي قتاده قتاده تانث ب بماذا بالتاء عن طلحه ابو طلحه الى غير ذلك حمزه حمزه حمزه, حمزة. حمزة. هذا حمزة قادم عن أبي هريرة جيد طيب التركيب مررت ببعل بكة وهذه حضر موت ورأيت حضر موت تركيب مزجي مررت بتابط شرا هذا تركيب إسنادي ليس منهم لا يدخل فيه هذا تركيب إسنادي سيبا ويه ها مركبة تركيب المسجي ليس مختوما بويه كيف لا لا هم فرق لا فرق بين هذا وهذاك بور سعيد. بور سعيد نعم بور سعيد وهكذا مررت ببور سعيد ببور سعيد الا اذا كان هناك بعض الاعلام لها حكم خاص اذا كان الحرف الاولى اعجبيه الاولى بور الله إيه أصره آه. آه. آه. آه. آه. لا والله أنا بناء أصله بور لا أدري المنطقة مصر لا أعرف أنها مصر لكن لا أدري هل هي في السهل أم في الصحراء يعني السهل في منطقة في طنجة تحت علبة رقنة سميث إذا التركيب ما نعم من موانع الصرف معاء العالمية ثم قال رحمه الله إذن العالمية وتتعين العالمية مع التركيب والتانيث والعجمة وشرط عجمة عالمية في العجمية وزيادة على الثلاثة والصفات أصالتها وعدم قبولها التاء فعريان وأرمل وصفوان وارنب بمعنى او بمعنى قاس ودليل منصرفة هنا مساله دقيقه انتبهوا هذه الثلاثه لا بد فيها من العلميه تتعين العالمية مع هذه الثلاثة تتعين العالمية مع هذه الثلاثة واضح ماذا بقي زيادة كذلك لا قبل الصدق الزيادة العدل زيادة الألف اللون هنا احسنت وزن الفعل هذا الذي الان هذه الثلاثة الباقيه تجتمع مع العالمية وتجتمع مع الصفه اذا قوله رحمه الله وتتعين عالمية مع العجمات والتأنيث والتركيب بمعنى غيرها لا يتعين مع العالمية فيجزم مع العالمية ويجزم مع مع الصفة واضح الآن إذا هذا يفهم من قوله تتعين عالمية مع هذه الثلاثة حتى لم من العجمات بالعجمة لابد معها من العالمية بالتانيث لا بد من العالمية بالتركيب لابد من العالمية إذا لو كان التركيب وصفا لا تمنع من ال لا تمنع من الصرف لو كان التانيث وصفا قائمة لا تمنع من الصرفي لو كانت العجمه وصفا لا تمنع منه من الصرفية هذه لا بد ان تجتمع معها العالمية هذه الثلاثه لا بد معها العالمية غيرها قد يكون مع العالميه وقد يكون مع مع الوصف مفهوم الان اذا العدل اذا كان مع الوصف مع العالميه منع وإذا كان مع الصفه منع الوزن وزن الفعل اذا كان مع العالميه منع وإذا كان مع الصفه منع مثال أو من سنة المثال أم بعد ذلك زيادة الألف إذا كان مع العالمية منع إذا كان مع الوصف منع هذا إلى قوله رحمه الله تتعيد عالميته ثم قال والصفة الصفه هنا معطوفة على قوله العجمة وشرط العجمات عالمية في العجمية وزية وزي على ثلاثه والصفة أي وشرط العجمة آه وشرط الصفات ماذا شرط الصفات حتى تكون الصفات مانعة مع غيرها من الصرف لابد أن تكون أصلا في ذلك الاسم وان لا تكون قابله للتاء <تصفيق> ها <أه؟ أشفة> لا معطوفه على العجمه على قوله وشرط العجمات قبلها بصدر وشرط العجمات والصفه اي وشرط الصفه واضح اذن شرط الصفه ما هو شرطا ذكر لي الصفه دي شرطا امسح هذا جميل ها ان تكون الصفه اصلا في الاسم اه في ذلك تلك الافضل يعني هذا هذا الوصف الدال عليه ذلك الاسم ليس عارضا انما هو اصاله مثلا صفوان الذي مثل به صفوان هذا اسم للحجر الحجر الأملس يسمى صفوانا أنت أردت أن تصف شخصا بالقساوة فقلت له أنت صفوان واضح الآن وصفته بماذا بصفوان لاحظوا أن صفوان فيه ألف ونون ها؟ واضح إذا اجتمع فيه ألف ونون ثم وصفته بأنه ماذا؟ بانه قاس صفوان أنت تقصد أن تصف به تقول مررت برجل صفوان الان هل نمنع من الصرف نقول برجل صفوان او لا نمنع من الصرف ننظر الان الى صفوان هل صفوان هو دليل على الوصف اصاله الجواب لا هو اسم صفوان اسم وليس وصفا والاسم دائما اما ان يكون اسما اما ان يكون صفه وهذه كانت تجدون في كتب الصرف اقول لك فعال الاسم فعال الوصف يفرقها خاص تحتاجون التفرقه هذه في علم الصرف اسم صفه الكلمه الأسماء قد يكون اسما قد يكون صفه واضحا زيد اسم ام صفه صفه آه اسم عفوا عائشه اسم رضحان. ذراع اسم قائم وصف كاتب وصف كتاب واضحا يعني قد يكون كذا قد يكون كذا قائم. لكن نعم قائما الان قائم هذا فاعل هذه فاعل قد تكون اسما قد تكون صفه الان نسمي رجل صفوان نسمي صفوان لكن نصف الآن صفوان هذا اسم دعنا هو اسم اسم على حجر إذا وصفنا به شخصا إذن دلنا على الوصف أو لا دل على الوصف دليلته على الوصف هل هو اصاله لا بخلاف لو قلت لرجل أحمر أحمر أحمر الآن هل هو وصف اصاله أو لا هو دل على الوصف اصاله وصف باللون ونظر الآن بلونه بأنه أحمر بي ال الان احمر الان هو ماذا وصف واضح الان لو سمينا لو سم طيب هو وصف وهو كذلك على وزن فعلي هو كذلك على تقول جاء رجل احمر واشتريت ديكا احمر ومررت ب قال من أحمراء لماذا أن أحمر؟ ماذا اجتمع فيه؟ اجتمع فيه ماذا؟ الوصف ووزن الفعل وزن الفعل الوصف هنا في أحمر هو أصالة بخلاف له أرنب أرنب أرنب في المعنى ذليل في اللغة أرنبون يدل على لا هو اسم لي الحيوان معروف لكن قد قد يراد به الوصف بالذل والمهانة تقول هذا رجل أرناب أو تقول رجل هذا رجل أرناب الآن أرنب على وزن أفعل على وزن الفعل وأردت ووصفت به استمع فيه ماذا وزن الفعل والوصف لكن الوصف فيه اصلي او لا ليس اصليا اذا لا يمنع من الصرف فتقول هذا رجل ارنب ورايت رجلا ارنبا ومررت برجل ارنبي مفهوم لا ها كيفاش دون ويقبل تاع كذلك والشرط الثاني كذلك غير متحقق لا ولهذا مثل به في في في قبوله التاء بخلاف احمر فان تانيثهم احمر لا يقبل التاء تانيثه ماذا حمراء احمر تانيثه حمراء صفوان يقبل عريان. عريان لا صفوان للدلال على عدم أصالة الوصف صفوان مثل بمصنف ماذا قال قال أصالتها وعدم قبولها التاء فعريان وأرمل لاحظ عريان وأرمل هذا ماذا هذا يقبل التاء عريان تأنيثه عريانة عريان تأنيثه عريانة وأرمل تأنيثه ارمله وصفوان وأرنب صفوان وأرنب صفوان لا لا يدل على ليس فيه الوصف أصالة وكذلك أرنب ليس فيه الوصف أصالة بمعنى قاس وذليل فهي مصاربة نفهم الآن في في الوصف في نحن لم نصل الى فعلان لم نصل في يتكلم عن فعلان هو نعم لم يتكلم لكن نمس فعلان في اللغه تاتي على ثلاث اوجه فعلان في اللغه الثلاث اوجه فعلان هذا مذكر منه ما مؤنثه فعلة. ومنه ما مؤنثه أو لا مؤنث له ليس له مؤنث ومنه ما مؤنثه فعلانة فعلانة الذي فيه الألف والن زائدة يأتي في اللغة على ثلاث أوجه فعل كسكران وسكرى وغضبان وغضبى والثاني لا مؤنث له لحيان رجل لحيان له لحيه كثيفه لحيه لا توجد المراه وبالتالي لا مؤنث له لا يوجد له مؤنث وهناك ما ماله ف... ماله مؤنثه فعلانه يقبل التاء كعريان عريانه ندمان ندمانه نعسان نعسانه ولم يسمع انسان انسانه طيب انتبهوا وان بعضهم لا اذا فعلا فعل الذي مؤنثه فعلاء هذا ممنوع من الصرف باتفاق العرب سكران سكره سكرانه غير صحيحه سكران سكرى هذا هو الصحيح غضبان غضبا وليس غضبان فصيح غضبا هذا يمنع هذا رجل غضبان اذا ماذا فيه فيه الالف والنون وفي ماذا في الوصف في ماذا الالف والنون والوصف مررت برجل غضبان الذي لم مؤنث له في خلاف بين اهل العلم هل يمنع من الصرف او لا يمنع من الصرف فالصحيح انه يمنع من الصرف يقاس على سابقه فيقال رايت رجلا لاحيانا بالفتحه فقط وبررت برجل لاحيانا اي لحيته كثيفه اما فعلان الذي مؤنثه فعلانه فلا, فهو فلا يمنع من الصرف تقول هذا رجل ندمان لأن مؤنثه ندمانته وهذا رجل عريان ومرت برجل عريان وهكذا هذا في ما كان ألفوه زائدون التأنيث الان أصال قال أصالتها وعدم قبولها التاء اذن هنا شيء واضح طيب نواصل قال وصفوان وارنب بمعنى قاس وذليل منصرفه ارنب لان الوصف فيه ليس ليس اصليا صفوان وارنب الوصف فيهما اذا وصفنا بهما لانهما اسمان فاذا وصفنا بهما فلا نمنع من الصرف لأن الوصف عارض وليس اصليا كذلك قال ويجوز في نحو هند الآن تحدثنا عن ماذا؟ تحدثنا عن شروط الصفة تابعوا جيدنا تحدثنا عن شروط الوصف قلنا ماذا يجتمع مع الوصف؟ ماذا بقية؟ تحدثنا عن العجمة والتأنيث والتركيب. ماذا بقي. التأنيث التأنيث قلنا هو ثلاث أنواع تأنيث بالالف. وقد مضى في أول لا وتأنيث ب... بالتاء والتأنيث بالمعنى إذن بالالف انتهى كلم عليه بقي ماذا إثناء التأنيث بالتاء مطلقة إذا اجتمع مع الوصف أو مع العالمية فيمنع من الصرف سواء دل على مذكر أم على مؤنث تقول جاء طلحه ورايت طلحه ومرت بطلحه جاءت عائشه ورأيت عائشه ومرت بعائشة عائشه التانيث بالتاء فهم هذه مكه ورايت مكه ومرت بمكه واضح الان إذن يمنع الان التانيث بالمعنى التانيث بالمعنى قسمه أو لا نقول قسمان قال رحمه الله ويجوز في نحو هند وجهان بخلاف زينب وسقر وبلخا لاحظ زينب وسقر وبلخا بلخا دونتاء زينب من أربعة أحرف سقر ثلاث أحرف وكلها ومفتوح الوسط ليس ساكن الوسط وبلخ وإن كان ساكن الوسط إلا أنه أعجامي إلا أنه أعجمي التأنيف بالمعنى إذا كان أكثر من ثلاث أحرف أو كان من ثلاث أحرف ومفتوح الوسط أو كان من ثلاث أحرف وساكن الوسط ولكنه أعجمي فيمنع مطلقا ممنوع من الصرف طبعا مع العالمية أو مع الوصف مع العالمية أو مع الوصف ها ها نعم أحسنت بارك الله فيك التأنيث خاص بالعالمية ليس بالوصف إذا التأنيث إذا كان أكثر من أربعة أحرف إذا كان من ثلاث أحرف هذا يحتمل وجهين قد يكون ساكن الوسط قد لا يكون ساكن الوسط اذا كان كان محرك الوسط فيمنع مطلقا اكثر من اربعه أح... اكثر من ثلاث احرف وثلاث أحرف محرك الوسط يمنع مطلقا مع طبعا مع مع العالمية. اذا كان ساكن الوسط في عندنا إما اما ان يكون اعجميا اما ان يكون عربيا فان كان اعجميا فيمنع فيمنع من الصرف مطلقا إذا كان عربيا يجوز فيه الوجهان يجوز المنع ويجوز عدم المنع أي الصرف نظن هذه واضح تفصيل هذا إذن المؤنث أو التأنيث بالمعنى له ثلاث أوجه الأول أن يكون أكثر من ثلاث أحرف فيمنع مطلقا أو يمنع مطلقا مع العالمية الثاني أن يكون من ثلاثة أحرف محرك الوسط فيمنع مطلقا الثالث أن يكون ساكن الوسط إذا كان ساكن الوسط فله وجهان قد يكون اعجميا فيلحق بما سبق أي يمنع من الصرف إذا كان عربيا فيجوز فيه الوجهان الصرف والمنعو. وهذا معنى قوله يجوز في نحو هند هند عربي ساكن الوسط يجوز فيه الوجهان وجهان بخلاف زينب لأنه أكثر من ثلاث أحرف وسقر عربي ولكنه محرك الوسط وبلخ ساكن الوسط لكنه أعجمي واضح الآن إذا إلى هنا انتهى الكلام عن عن التأميث مع العالميه لاننا سالنا التانيث مع العالميه لا مع الوصف كما ذكرت سبق اللسان التانيث اللفظي لا لم يتحدث تحدث عما فيه عما فيه تفصيل لاحظ تحدث قال وسلمان وسكران وفاطمه وطلحة وزينب وسلمى وصحراء لكننا تحدثنا عن التانيث اللفظي تحدثنا عنه حسين ها التانيث اللفظي تحدثنا عنه سواء تانيث معنوي لا تحدثنا عنه قبل قليل التانيث بالتاء التانيث لفظي شلون لا التانيث اللفظي له بالتاء لا بالتاء وبالالف بالالف مضى مضى وبالتاء ما مضى كذلك هنا هنا التانيث حينما نقول حينما نقسم التانيث الى لفظي ومعنوي اللفظي له وجهان تانيث بالالف قد مضى في الصحراء وسلماء وتأنيث بالتاء قد مضى مع قبل قليل فقط مع طلحة وعائشة إذا كان دالا على مذكر أو على مؤنث إذا كان في لفظ مذكر أو مؤنث والتأنيث بالألف كذلك تأنيث لفظي أما التانيث المعنوي فليس فيه لفظ دال عليه كزينب هل هناك ألف؟ لا هل هناك تاء؟ لا سعاد هل هناك ألف؟ هل هناك تاء؟ لا هند لا يوجد إنما المعنى مفهوم من من اللفظي معنى اللفظ أنهم مؤنث هند عالم عالم مؤنث قال رحمه الله وكان عمر عند تميم باب حذامي كعمر عمر الآن سيتحدث عن العدون عمر ممنوع من الصرف وهو الآن لا يخبر عن عمر هو الآن لا يخبر عن عمر يخبر عن, عن حذامي عند تميم كانه قال حذامي, تعامل معامل حذامي عند بني تميم تعامل معاملة عمر عند العرب ورحل الآن قال وكعمر عند تميم باب حذامي أي حذامي أي تميم بنو تميم يعاملون حذامي معاملة عمر معاملة عمر عمر ممنوع من الصرف بسبب ماذا؟ العدول العدول هو انتقال من حال إلى حال في اللفظ انتقال تحويل من لفظ الى لفظ انتقال من لفظ الى لفظ فعمر اصله عامر اصله عامر عود الى عن عامر الى الى عمر وهذا ما سنتحدث عنه باذن الله ونتم باب هذا الباب في الدرس القادم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك